وهو صحيح واصله التخريج الصحيح واصله التصحيح طيب قلنا من المبحث الاول وهو المبحث الحديثي صحيح دخلنا عند ذكر الاشكال الاول ورود جملت ورتقاء في ردود وقولات مجرحه وهذا لا يعد ضربا من ضروب ماذا؟ ضروب جهال الاشكال الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان صلى الله عليه وسلم في بيت في حرام من جمل نار من فأولي فأولي قوم أو ناس من المدينة يرتشبون ثمن البحر. بلوكا على الاسره او كلمه على سره فقالت من حرام بنت منحنى أهل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكون فدع لها وقال أنت منهم وفي قوله انت أنت منه إشارة إن أن دعوة الأنبياء ما لها مستجابة إذن لم يذكر وإنما قال لها مباشرة أنت أنت منه طوضة إشارة الاستجابة الله تعالى دعوة الانبياء والخسرين وقد يفكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ربه ثلاثا فأجابه الله تعالى سثنة ثانية ومناع الثانية صحيح إنما هذا على الاستثناء إنما هذا على الاستثناء وإلا فالأطول النزاع وفي نبياء ماذا؟ مستجابه فقال لها نهر نهر ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان حرام انت منه اي من أولئك المجاهدين الذين يردون بحرا ولو لم يكن الجهاد مشروعا في حقهن هي لما هي طلبت منا الاصل ولما اجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صار بذل قوله أنت منه إذا هذا إشتاء في الشيء رحمه الله ما أرى لك حاجة في الوصول يعني أنه في الوصول هذا يمكن أن والتسجيل لن يتوقع برس الله عن نمو برس الله طيب الآن هذا في أنهم حرام في ملحان قالت أن ادعو الله أن أكون منهم من الذين يرجون بحر فلو كان الجهاد أو الغزو محرما في حفظ النساء، لما طلبت هي من من العصر لا يجوز لها الطلب بأمر ليس ليس مشروعيا ماذا أو غير مشروع، وثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت منه، فأشكل بهذا الحديث على مشروعية ماذا جهاد النساء؟ على مشروعيه جهاد النساء وأجابوا عن الحديث الذي فيه لما سئل هل على النساء جهاد قال لا قالوا انما هذا ليس نفيا للمشروعيه وانما هو نفي لماذا للوجوه في حقهن اما اذا خرجت المراه للجهاز متطوعا فليس لقائد الجيش ماذا ان يبناها إلى لمصلحه طوعيه تقتضي كحفظ ماذا الأعراض وصورها طيب فإذا هذا يوعيش دليلا على مشروعية الجهاد النساء، أم أنه ليست فيه دلاله على هذه المشروعية والجواب عنها أولاً دع خروجها معهم لا يعني لا يعني مشروعية الجهاد في حقها وإنما خرجت لما تخرج إليه النساء. في الجهاد من الاعمال كسقايه الاهل كسقايه الدنيا ومزاوله الجرح سهلا وان هذا معارض بما هو اقوى منه الدلاله على عمل المشروعيه من ذلك رواية حديث عائشة الصحيح لما قالت افلان جاهد قال لا قال لا وهذا نفي لمشروع في حقهن ويمبيح اذا عورد الحاضر قدم ماذا الحاضر قلت ثالثا وجلالته ليس صريحا على خروجها لثات الغضب، وإنما قد يكون خروجها من أجل الدعوة دعوة إلى الإسلام أو تكنا هذه البلاد. بعد دخول الإسلام ليه لمقال مروكاً عن أسره أو خال مروك على, على الأسر فهذا فيه شعر ملك هذه البلاد فذهبت إليها هجرة لما ماذا دخلها الإسلام فطارت دلالة ماذا محتملة وليس الخرش وهذا الوجه, الوجه الوجه رابع ولو كان دليلا لحملناه على الصفحة في حق وفي حرام من لما طلب ادعو الله ان اكون ايه كما مثلا واطلت على امسك القلم حديث المراه التي قالت اني نظرت الله تعالى او نظرت لله تعالى لئن صرفتم الله اضربن ماذا بالجبن هذا لا يكون دليلاً على مشروعية الرلاع الأنفانها و... لان الحديث فيه معنى بخصوصية لان أصرح الله يعني كان الضرب للجوث لأجل ماذا؟ لأجل الفرح بخزومه صلى الله عليه وسلم وانتصاره ولذا المرأة لما لأت عمر وضعت الجوثة ماذا؟ تحتها كما جاء في الرواية ففيه معنى لي فيه, فيه معنى خصوصية فقولوا إجر الله أن اكون منه فيه معنى الخصوصيه كما في عمرة عند عاجب لما لم تعتمر وحجت قالت يأتي الناس لحج وعمره وآتي لحج قال أخرج لأختك إلى ماذا إلى التسليم بدخل من العمر. فهذه عمره فيها خصوصية لمن فهرد الحديث يمكن توجيه بالله لماذا؟ بالخصوصية ويؤكد دعوة الخصوصية هو الجمع بينه وبين حديث ايه؟ أمن؟ الجامع بينه وبين حديث ايه؟ والنبي احيانا كان يعطي صوره الله بعض الصحابة شئ من الخصوصية لأسباب منها جبر الخواطر كما جاءه رجل قال يا رسول الله عليه وسلم ليس عنده إلا عنار أفضحني لي قال تهجئ عنك ولا تهجئ عن احد بعده فجعل له خصوصيه في شر ما, ما دون السن وجعل خصوصيه لغير واحد من الصحابه كما اعطى خصوصيه لعثمان مالك في تلك الجماعه لما كان عثمان الجمالك ماذا ضخم البدل ولا يستطيع النبي الى ماذا إلى المسجد فقال عينك تحب ان قال صلي ها هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ من بيته ماذا مسجدا فاذا هذه اربعه اجوبه على هذا البرير الذي اتدلى به المشيدون لماذا لمشروعية الجهاد في حق النساء فقالوا أو فقلنا جواباً أول بأن الحديث معارض بالحاضر لما قيل أسلاً مجاهد قال لا ثالثاً يمكن حمده على نوع من أنواع الجهاد الذي ناتذ طبيعة النساء من ثقاية المجاهدين ومن هداوات الجرحة ثالثاً يمكن حمد الحديث على الحصولية في حصن الحرام من ثمان حام رابعاً قد يكون الكوفوه البحر ليس لتاء في وإنما لتقنى هذه البلاد بعد أن طارد البلاد ماذا؟ إسلام طيب، من عنده؟ قول يا سيحران يعني أمودات القارين الظاهرة سيحران أن موحران أتوب الله ماذا؟ أن موحران يعني لم تطلب هذا للغز وإنما خردته بالشرف ودليل ذلك سيحران أنه ماتت في الطريق صحيح فلو كانت تريد الغز لها أحب هي طلبت هذا الشرف أن تدرك الشرف غير أن تشارك فيه كما لو خرج الإنسان مع الجماعة من طلب العلم هو لا يطلب العلم ولكن من اجل ان يلال الشرف ليه؟ شرف الخطبة واضح واضح ليه؟ لأنه لما قل منوكاً عن السرّة وكان منوكاً عن السرّة إشارة إلى هؤلاء القوم دون غيره من انهم اول ما يركب هذا البحر من المسلمين وهي فعلاً ماتت رضي الله عنها لم تبدأ أمره ليا نادت الصريقة لقبول سر الله. إذا ممكن أن تجد أنها ما طلبت هذا لذات الجهاد، وإنما طلبت لماذا لإبرات شر ماذا؟ الصحف والصحف يا ما لا يلزم شيئا من طلب المشروع لتحقيقه وقود. فكم من أول من طلب المشروع بس مجرد طلب ودريعة للمشروعية ما؟ وأنه لا يجب أن طلب شيئا ليس ليس المشهور. <تصفيق> نعم ما أفعل يا أبوك أحاول أنك الله أعذر كيف تتحرم على سنسان العديد؟ مع رائعة الكلام عن هذه الأجلة نحن نعبد بلتنوى الإشكالات إشكال الإشكال وهو فعلا ثبث لبعض المساق خرجنا في بعض المعارك منهم مثلا صفية وبقرة وخفرة رجلا منهم معمارة كذا معروف في السيبري في كعب ومنهم بعض المجاهدات ليرموق وشارون بن اشاورون الذين رضي الله عنه صحيح هل وفقد ابو سفيان يوم عينه عينه عين وهذا من شرف ابي سفيان رضي الله عنه صعب سفيان فقد عينيه في غزوه الغز والفتح الاولى في كتاب الفتوح والثانيه في سفيان اليرموق وهند قتلت بي يا واضح ليه لماذا؟ تتلوك هذه الدعاة على يعني قلت أنا بجد الجواب ما قال محمد وانما ما الله عنه تعالى من إجراءة شرط شرط تبقي في ركوب البحر كما هو ظاهر من قوله ملوكا على الأسرة أو كلمه ملوك على الأسرة الإشكال الثالث عنده ما حصل من بعض يسر ما وقع من بعض في هذا كصفية رضي الله عنها من قتلها رجلا تستطيع رجال الله عنها من قتلها رجل وكأمي عمارها وأمي حكيب أو كما وقع رجال الله عنها من غرود ياغريا ملت فثيراً العمارة خرجت في أخر وقاتلت وهي قاتلت في يوم يوم وطفية وطراعها قتلت رجل يمكن أن كل هذا دليلا على مشروعية جهاد أنت ها فمن يبنيه؟ خاصة وقد أجابوا على النزيل على كل جهاد قالوا هذا ليس نفية للمشروعية هو نفية للجهد بالوجوب كما تقول هل علي ان اعطي اخي مالا هو في حاجه اقول ليس عليك ماذا تفهم قولي ليس عليك ما؟ انه لا يجب لكن ماذا استحق؟ الاستمرار في نفس قد ينجم منه النزول بالحكم الى وزنه ماذا الاستهداف من اقسام الحكم التكنيفي على تركيب يا العلم اقسام الحكم التكليف عليه يعني على تكريم الاول به الوجود فاذا انتقل الوجود نزل الحكم الى ماذا الى وجبه الاستحباب اذا فالقول من ذلك يمكن ان من نبي عليه الصلاه والسلام وجوب الجهاد عن في حقهن فينزل فين الحكم إلى وجبه ثانية الا وهي وجبه ماذا الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجود لما قيل عليكم على لما قيل هل على النساء جهاد قال عليكم جهاد لا قدر فيه وهنا نعود إلى خروج بعض الناس وأفراد في بعض المعارك المقدسة. من عنده من الجواب يغفر أولا يا شيخاني هذه حكايات تعارضة نبيلة لأن هذه نستطيع أن نقول لا دلاله لماذا؟ ذا لأنها تعتبر ادله طاضي لا بس منها ماذا؟ الوجود حوالي من تبدل أو, أو وقائع تاهين وهذا ما يسمى في عندهم. وقائع أعيان لا عميم لها يعني وقائع أعيان لا عميم لها يعني لا يستفاد منها حكما صورياً ليه؟ عمّاً حكماً ماذا؟ عمّاً لما تسمى وقائع أعيان لا عميم لها ليه؟ يظهر أن النتوة وفقت أولئك النتوة على هذا الفعل وإنما كان فعلا فقط به تمام زي ما تقول بمفهوم كل في حال هذه هي ايه هذه هي حياتي. هذا معناه ان فعله خاطئ بي فلك كده وفي نفس الوقت لا تاخذ منه حقا له ها شرعيا عامه كما بعض الشباب يقول هذا شيخ تام قبل الاشاعه تمام بثلاثة ثلاثه ارباع واربعه ارباع ومعروف عن تطوير الإشارة في الثنة وأنه مصطرين من تأخير وأنه قريبا من فقطة الليل فصار الجواب الذي نقوله هذا الشيخ كما هذه هذه طريقته وهذه حياته ولكن ليس ذلك من الشيخ المفادي وقال لا ينفر عليه ما هو ايه. ما هو فيه وأنه عليه لأنه لا أخذ مزايد على مطمئنه لو اقتدى به وصار صلاة العشاء الناس يصدونها على هذه الليله وعندئذ سيكون ماذا الانقاء لا ليس عند ذلك السنه وهذا فيما اشق على من على احد المسلمين فليس يقول المسلمين يطيق ما يطيقهم عليه الشيخ من اثناء نفسه في العبادة والطاعة والقرب فهذا ما يسمى عندنا اصوليا وقائع اعيان ذلك لاع من الأشياء. فنحن الآن تحدثنا سائدةين وأدوية عنده نامش لضبط في القواعد على تمام على طريقة المسودة التي كنا إيه نصنعها قديما في مقاربة إيه الرياضيات. إذا الناس يجوب ينزل الشق لا من هذا الاستخفاف. وهذا يعني لا يعني على مشروعيه زي ما نطبق مثلًا عملية اليوم. ان بعض ما العلم انكر مشروعيه صيام رمضان ها يستثنى صيام التطوع ليه ليه الصيام التطوع كان اول الامر مفروضه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم مع ذو من كان منكم صائما فليتم صومه ومن اصبح مفترا فليكمل بقيه ايه في ثمانيه ذويى لما خرج رمضان ترك ماذا صارك صمه ولا صارك الأمر به، ها؟ أجيبه جمعاً صارك الأمر بيه. فنزل مع شراء من الوجوب إلى رزة إيه؟ إلى رزة الاستحباس واضح لكن في الثوري رحمه الله عليه كان من يحبني صاركاً يعني صاركاً من الجملة ففي إمثال الآن أهمية هذه القاعده المسؤولية بالنسبه الكلاث التي في أن ينزل بشكل زي كال كان من ترك الوضوء مما مسه النار ترك ماذا يعني ترك وضوءنا ترك الامر بالوضوء من اكل مما مسه الايه فلما ترك هذا الامر نزل الحكم لربه ماذا اذا اكل منكم شيئا مسه النار فيستحب ماذا استحبل له الوضوء تعلمون هذه السنة؟ نعم؟ نعم كل جميل على وهذه السنة إنما جئنا بها من ماذا؟ من فهم هذه القاعدة الأصولية استنباطا من هذه القاعدة بهذه القاعدة الأصولية التي تقول ترك الامر ينزل الحكم الأولى ماذا؟ لأن أقتام الحكم التفليثي على تفليث واجب، ثم فمباح ثم مباح، لما انتفى الواجب نزل الحكم نماذا؟ فإنتم هذا وإنما تفليثون؟ أنت كان اخر الأمرين ترك الوجوب من ممثله النار ترك, ترك الامر به فلما ترك الامر به نزل الحكم لي زي ما ضربت مثال يقول رجل هل علي ان اعطي اخي مالا اقول له لا عليك، هذا نفي لماذا للوجوب لكن تفهم منه ماذا انه استحب ان تعطيه فتامل بين هذه القواعد هي مساتيح, الإيه؟ مساتيح العلم ما هي خوالي العين؟ طيب والقاعدة الثانية التي ذكرناها الآن وقاعد الأيات التي لا علم لها، هو كتاب الحنفية ما هو قاعدة عين؟ لا تصدب لنا حكماً إيش؟ حكماً عين. من الصحابي الذي كان يصفي ثم ذبّر الطراف يفرى ثم فريق خلاص كل الصلاوات. العشاء المغرب الفجر الظهر العصر كلما صلى يقرأ اليه سورة الاخلاص بعد قراءه به القران هل ياتينا اليوم من يقرأ بنا سيصلي فاذا اتم صلاته وقراءته ومثاله مثل تقينا الحمد لله رب العالمين ثم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله يفعل هذا في كل صلاه نقول لا بد لها وقعت الصحابة هذه وقعت عين لا عبمها. طب ما التري على أنها وقعت عين لا عبمها؟ أن الصحابة لم لم يقتدوا ولم يتأثوا به. هو وحده الذي كان يفعل. فأخذ أي قرار لي خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم بناء بفعل. الغير المتحولين ولا فعل ماذا؟ إلى فعل ماذا؟ فهمت؟ لا لا بخير لا مشكلة لا, مشكلة. لا مشكلة. لكن المهم أنا تخرج إلى وأنت ماذا في شيء موقعة عين لا يث لا علم لها يعني وقعة العين التي لا علم لها يعني متجر قط صم الدنيا حطني عاد زي وقعة سالم لولا أبي فدي لما أرضعت من أرضعت من رأت أبي فزيت سالمه وكانت سالمه ماذا كبيرة لذلك هل نعطي ذلك جليلاً لكل ما أن كبيرة ومفايحة ومعنها ها لدي وقعت لا اخوة منه. وكذلك انتسالة في معين بعض الناس وإلى الجهاد من الضمارة من حكيم سيدة هند رضي الله خارجنا لكن هذه واقعية ما ندرس نجعل منها خدمة عامة فلا نقول استحب البقاء الفقير وضيع يا رب مثل لواحد اثنين إنما لأربعة أو وما تكتب الاسمين ولا ما ما. تخصص الشم الأوضع على كسرة لا لا لا ما كيف اكثر تعالى وشيراوه بثماء البغط برائم إيه بثماء إيه وهي برائم معجزة من انها كانت كم در كانت في صوق الإمامية العشير لأن كل ما امكن عدوه هو قريم الله كيف برق الله؟ خرجنا إلى أكثر. خرجنا من لا. هذا فعلا جواب خرجن للعماه، هم في الأصل خرجنا من أجل أعمال بداية الجهاد، ولكن لما احتاجت إلى أن تقط رجلا من عمار وعماه لما إلى قصةها لماذا دخلت لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت لتدفع فعندئذ تقدمت من عن رسوله. فلم يكن جهادا من الاصل وانما كان اضطرارا ودفعا وضح اضطرارا وماذا ودفع دين مصطيا لما كانت مع الخنج طالما في عين النبي قالت تقدم لي احد من المفسدين باخذ فوض رقبته به اذا ما خرج من جهاد الاصل وانما لم احرج في ذلك لاجل الدفع عن النفس وحر حلم النفس فعلم وهذا جواب ايضا من الاجوبه الرائعه للقول يعني لو كانت هذه النساء في أدنى شرف لكان الاولى به والاستحقاق اليه الى نساء الهوه من, من فاطمه وعائشة وغيرهن احسنت وهذا ايضا من الجواب الجيد لو كان النساء لو كان النساء يسرع في حقهن الانتهاء وليس على وجود استثناء كان اولى نسب هذا الشرف لمن من النساء هؤلاء ذلك لأنه هو صحيح فليس يدخلنا أحداً إلى هذا الشرف وخاصة وخاصة الله تعالى في حقهن لذتن كأحد من النساء فهم خاصة النساء وفضيات النساء وإشرحهن فوق اليميئة النساء عدد هذه الأربعة أو خمسة هم صارقين ليس مثل ذلك تكون أحداً في, في, في موقعها. <تؤال> يعني الشفارة يظن على فعلا فيه معنى لو كان ذلك مشروعا خرجنا الجماعات ورسالة إلى هل يمكن أن قال لا، لكن كان قال إن نعم طيب قلت وهذه وقائع عيان لا عمم لها ثانيا وما كان خروجهن من الاصل للجهاد وانما كان خروجا للدافع خروجا لاعمال النساء في الجهاد فقاتلنا لما ذاعت الحاجه كحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتفعان ثالثا وهو معارض بما اقوى منه دلاله على المنح من حديث الباب فإنه نفع المشروعية ذاته وجعل لهم الجهاد المضادا وهو الحد والعمر. جالس راضي. ويقول أن يكون مشروع في حب منا ولا تصدق لي نساء بيت النبوة. وهنا اولي النساء المنابه بالشرف والفضل والغيريه هن يعني من النساء شيخنا رأي تحل محل النزاع هل محل النزاع شيخنا أن لا يخرجنا للقتال أم لا يخرجنا للجهاد لا لا يخرجنا لكن في الجهاد ونحن لا بأس أن من هذا الى هذا الذهيه الثالثه الاولى وهي انه لا يشرع الهداء في حق من بناء بل يحرم الهن فان خرجنا لمثل ما يكون من اعمال البناء في الحوض والاعتقاد السنه في <تصفيق> السيد الصفيه ما قاتلت رجلا خرجا الجهاد، انما هي خرجه في الاصل بسقايه للمداواه خرجه تحميس الرجال ولكن لما احتاجت الى قتل الرجل لان الرجل حاول ماذا ان يعتدي عليها فلم يكن جهادا من الاصل وفرق بين مشروعيه الامر من الاصل وبين مشروعيته لحاله تبارك نعم. كما <متحدث> <متحدث> يعني إن بأيات القرآن التفيد بإستراك الرجال والنساء الله عز وجل وإن آمنوا وجاهدوا في الله الله إن الذين والذين من الإصابة العموية التي يبقى فيها الرجال والنساء قصة قصة مثل هذه السبيل طيب نقول ممكن استدراك ولا يحتاج لأجلة العموم على مشروعية من هذه الحرقهنها لأن أحاديث الباب لأن أحاديث الباب مخصص لهذا العنوم قلت وكذا لأن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفهم الناس للجليل فيقول ما تقابلون حسنين مثلها لا الله لا حرجتك الصحابة رضي الله عنه لم يدي عمله هذي نشوف على الجمود، وكل جزية من النص لم يجري عمل عليها عمل سلب، كل جزية من النص لم يجري عليها عمل سلب نجد العمل فيها خل بال القاعدة الثالثة، أول ما اكتشف على شف من أعلم الناس وأعمل في الناس فيه وحر. ولذا قال ما أنا عليه ولي عليكم بسنة وسنة إذا لا يمكن فهم الدين إلا بخلال من خلال عمل الصحابة وفهم الصحابة ومن هنا تنجل أن ضلال أقوائهم من شأه ماذا لما جنبوا عمل الصحابة جالبا وفهم الصحابة جالبا وقالوا عقيدة السلسين أسلم وعقيبة خلفه، فلما أهروا فهم الثالث وعمل الثالث نبي، وقع وقع فيه في الضلال الذي فعلا هو الضلال نبي، تمام؟ فنفر الاستواء ونفر الرؤيا ونفر النزول إلى آخر ما عقله رب العالمين. والله تعالى في كتابه الكريم قال واتبع غير سمينين المؤمنين ولد ما تولى ونصر به جهنم وفاته ما هو ما هو سبيل المسلم اول ما تصدق هذه الايه تصدق على سبيل من الصحابه محمد رسول الله والذين معقول الحمد لله والسلام على الذين اصطفى على عبادنا الذين اصطفى هم اصحابه محمد وقال ما انا عليه واصحابي وقال عليكم بسنة وسنة خلفائي بل هذه المسألة معقولة معقولة إيه؟ نحن نستثب على أفضل مادة. أفضل مادة هم أن أصحابهم أفضل ماذا؟ أفضل الناس من الأنبياء وأن الله همد رضيك فمن امطلب الرضا لا يمكن أن يكون الرضا الا بماذا؟ باتباع الرضا الشبيهي قال كذلك؟ فهما لكي نعم، لكي نفهم في ذنانة جدا من النظر في ماذا؟ في فهوم السلف ولا بأعمال، بأعمال من اعتبار بعمله بعمله بعمل الثلاثة قال البتل من استيابة أم فانها فإنها قائد هذا هذه الاستخداء أفضل ماذا؟ البلاغ عمل ما عملوا أن الذين لبثوا الرجال أم من المساعة ماذا؟ السواج إذا قوله البتل ليس ليس ماذا؟ ليس عموماً إنما هو عموم خص بعمل من؟ أيه؟ الرجال كذلك الأمر لمن ذات الآية كما قرع نصر الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا الذين اسمد الرجال وليه؟ خاصة الآية قالت آمنوا والمتاء آمنوا خذت؟ وقالت هاجر والنساء هاجرنا إذا كيف لا واجهته نقول لا عمل ثلاثة فهي ليس يجري ليس يجري على هذا الأمان بخروج الثالث قلت الثالث أو أن الجهاد هنا على معنى خاص حقينا وهو ما يكون الجهاد الالدائم بخارط عليه الجند وملاوات الجعب أو رابعا بما أثبت الله لها أجر على أجر الجهاد ما ممكن يكون الآية تتكلم عن الأجر يا رب والأجر السابق طب الجهاد ثالث تتوجه إما أنها هي التي قدمت مجاهداً ومن تسبب بشيء فله اجر والتوابوا أو إما أنها تحمس المجاهدين والهدر المجاهدين أو إما أن الله قد كتب لها نجرها رب لمن؟ لزوجها صحيح قلت ولنما هذه الايات في معرض ذكر الأجر ونحن لا نمت اجر الجهاد للنساء فقد كتب لهن إما بميتي وإما وإما بما تسببنا فيه وإما بما كنا يخرجنا مع الرجال بشجع أدرى يقوي هذا أن أمة أم لما جاءت تسأله أن أمة أم لما جاءت تسأله رمضان فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو الرجال ولا نب؟ قال ابن سلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو الرجال ولا نب؟ فنزلت الايه للرجال يصيب لا بل قبلها ولا تتمنى ما قصر الله به بعدهم على بعض للرجال يصيب من اكتسب وللساء نصيب من أكثر كبيرا ولهذا يسقط الإشكال الذي اورده علينا من، هو علينا النصر ببيان كبير من هذه الآيات وما أجابنا به الآيات واضح يا نعم يعني دقة هذه المسألة المدينة هذا هو أكل ذي في وقاتل وقتل وصدرت الآية من ذكر أو أنثى وقاتل وقتل. طيب الآية <تصفيق> أيضاً كان آية تحتاج حصول أمور. خلفها عمل خص ممكن <تصفيق> هو الجهاد حاصل هو حجر عليه لا إدراك هذا السبب هذا بل ولا يسرع على العالم الظاهر بل ولا يسرع في حق منا كما هو ظاهر في نفس النبي صلى الله وسلم كما في بعض يقول لا جهادة ولا هنا ماذا لا جهاز. لا جهادة والجهاد هنا ماذا اسم الله وهو جهاباً إسم واضح؟ ولا هنا نافية للماذا؟ للجنة نخلي بنا بحثة وضعنا أصدقائك وهي خضية ماذا؟ اللغة والنحو في وجه الخار وأثره في عمليك السلبات المحكمة شعوري فقومه لا جهاب ولا هنا هي نافية للجنة بالدليل عملت عمل إنا ولما فيها تعمل عمل إنا وما بعدها يعرض اسمه اسم لا ليه عملت عمل إنا لأن ما بعدها جاء نقرة تمام؟ وليس بثلاء واسمها ماذا فاصل يعني يقولنا لا من جهاب في فرنة تنقعش في مئة إذن هنا جهاب تنقعش في مئة لا تعمل عمل إنا لكن لما قال الأجهال فلن نافية للبنت وهذا نفل وهذا لبنت الجهال في حقنة بما يطول حول بعدم المشروعية هنالك مثلا رائع جدا المثلة الثانيه تكرار الحج قلت وبعد الاتفاق على ودوب الحدي لحق الإمتاع بما نقل من اجماع أهل العلم على الوجوب وقع الخلاف بعد ذلك في إباحة التكليل في حق مينة. فذهب فريق من اهل العلم إلى أنه لا يشرع في حق منا لما صح من حديث ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسائي في, حجة في الوداع. لما من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في الوداع هذه يعني هذه الحجه ثم ظهور الخصر ما معنى ظهور الخصر؟ يعني الزمن ماذا البيوت ظهور يعني البيوت بيوتهم كانت من إيه؟ من حقيقة يعني تكونين في الظالمين وهذا فيه تأكيد ومبالغة على عدم وظهور يقوي هذا قوه على وجه الاستثناء هذه وهذا الاستثناء فيه تركيز على الاصل من عدم المشروعيه خروجها <تصفيق> ثانية ولأن الأصل في التكاليف الشرائية وذالك مسألة كانت في قضية النظرة الأصل في التكاليف الشرائية ماذا؟ عدد المستحارة. يعني لما رب العالمين يقول ولله على الناس البيت وليدي وكمرة مرة واحده تمام؟ لما أقول لك إذهب إلى الزيارة عامة وكمرة مرة واحده إلا لو قلت لك كل شهر إذا أنت من المرة في كل أسبوع بمرة إذا لكي يكون هناك تبطرار لا بد من النطق على كده لما جه قال خمس صلوات ها اليوم ليه اليوم ليه يبقى كل يوم صحيح لكن لو خمس صلوات فقط يبقى اي واحده من العمر فانتهى بقى لكن كل يوم وليله لو خمس صلوات في اليوم إلى هذا مما يقوي عدم مشروعيه التراكم كنت كذلك تاريخا مع ما طحن بعض نسوه النبي صلى الله عليه وسلم انهن ما كنا يخرجن لماذا للحد بل خرجنا الى قبورهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهن سودة وزينب رضي الله عنهما مما يقوي هذا الفهم على مشروعيه التكرار أو ان امراتين من نساء النبي الكريم لم يخرجن ماذا لم يخرجن للحج بعد وهن من زوج وزين وهذا فهم الصحابي واضح وفهم الصحابي حجه واضح كنت وهذا يمتحي مع أفضل شعري من التحقيق أليمه ورفع الحرف وعدم الأشقة في حقهن هدمه إذا يقوي أعدى فشورية التكرار والتحليل هو في الحد الحج في مشقة بالنسبه بسم الله ورحمة ولما أمر الله شرحا بالطوال في البيوت فقال وقرنا فيه بيوت كل وما يقتضيه هذا الأمر؟ من عدد كثرة الخروج الخروض والبروض خاصة وأن بالحذب لا يمتق الأمر عنها عن شيء من الإنس من الاختبار والهجاب طيب بقيتا هذه خمسة كؤادين في عدم إلاحة التكرار والتكرير في بحقهن وهي اذنه في الطويل. قلت وذهب الشافعية في مشروعيه التقدير في حق منه وذلك اذنه في ذاته الله صلى الله عليه وسلم سأل بين الحج والعمره سأل بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفيه خبت الحديد وزاد قلت هو قومه تابع في استحباب استثمير وهو خطاب حال وهو قطاب عام يشمل الرجال والنساء خاصة وانهن يشتركن مع الرجال في, في الفضيله ما هي الفضيله مغفره جهد الذنوب وهذا فعلا دليل القول دليل الثالث ما صح عن عمر والرحمن أنهم كانوا يخرجون بازواج من صلى الله عليه وسلم للحج يعني بعد روحات النبي عليه الصلاة والسلام خرجت إذا عيشة للحج أكثر, أكثر من مرض من مرض أخرجهن عمر بصحبه لمن رثمان عبد الرحمن ابن عوف صحيح؟ ومن يعني مرات كثيرة وآخرها إذا عيشة خرج في الحجة التي مات فيها إيه؟ رثمان فهذا نعيب السلع إن كانت تكرر الحج عليه فهذا نعيب السلع إن شاء لا شك لأن أفهم الناس للدين والأعمل الناس بالناس خاصة وفعله هذا في إقرار عمر رضي ثالثا وان الاصل الشرعي الأصل صحيح أن النساء شقائق الرجال بين النساء والرجال لا يقوم إلا بنقص. فلذلك. راضي عن <تصفيق> وهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تم حج النساء بهذا والجهاد إنما شرع للطرر وعليه فمتطربت المرأة الحج حجج فلا يقف الامر عند فعله الماضي نعم هو هذا قد تساوي إن سما الحج إجهاد، والجهاد لا يكون فعله ماذا؟ مرة, مرة. إنما فعله صلاة. متى تقول الجهاد؟ وجب على أن يقول كذلك أن تقول للحاج في حقها أو هو من النبي صلى الله عليه وسلم أداء القران النبي على ذلك. لا هنا فعلا في حديث الباب لسيدنا عائشه قالت فلا ادعو الحج بعد ان سمعت من رسول الله فلم تقل ذلك في الحضرات فاوضحت فلم تقل ذلك في الحضرات لما كانت تروي هذا على الناس قالت فلا ادعو الحج بعد ان سمعت هذا من رسول الله وهذا دلالته هي دلاله به الحديث السابق أول خروج هذا هو الثاني ثالث خروج نسوة نشط هذه مساله ثلاثة نقراض وضع فيها قراض فضعوا الأخلاق قليلا واسمع منكم كثيرا لا قليلا من هم عن المدى الأول من أعلم نلاحظ التقرير في حق النزاء فليرفع ينه هل تواحدة؟ لا تقولوا مشروعيه التقدميه في حق النساء. هم كانوا اولا كنا انما العمل في البلد ولا في الدستور اه طيب هذه مثلا قصدك كبر في زمن عمل في البلد وفعلا فعلا كنا من يعني هذا الحكمه والحبر خاصه هذه الايام وجهه للتجاوزات الشرعية الكثيرة ما يتأيّن منع النساء من التقرير والتقرار طالماً عن المهنع قد أديها للطريب وطار بحالها كان لعلم عن الانخراج الموجودة الآن موجودة متأبلة يعني أنا لا أولاً ويعني تسمية المرأة التي فيها السن عجوزا هذا كلام جرسي بل المرأة تستغل المستقبل وتكون ماذا؟ مش تهاب وأحنا في العائل من التداوزات بسبب خروج المرأة بلا محارة وتداوزات من الوصف وهذه التداوزات الحصيرة فتدى المرأة تتلّي مهاجئة وتتلّي و... مهاجئة ولكن اذكر في بعض الامراض قد لازم الصلاه الخجل ورايت امراه تجد في باب الفندق مع الرجال مع بعض او كذا هذه طبعا لو كان معها محرمها لما كان انسانا جيد بالعيد انتهت في على اقول حرف وفيها فتنه شديده وجيده وليس فيها مريم ولا المتكلم يوسف لما عليها ان تقول له إني أعوذ بالرحمن منك أو نؤمن عليه أن يقول لها لها الله كذلك أيضا ما يحدث اليوم من التزوجات الشديدة لمجاحمة الرجال أو نساء الرجال في الحرم والحرم مما تستعفوه في نهاية مكان منه محدود ونأخذ من كان مره قد قام بدر صلاه الجمعه بعد أن خطبنا وظن الذي خطب يوم ما كان الشيخ الشهيد الكلام قبل اكثر من سته أو سنه والشيخ تكلم بابر صلاه الجمعه مثلا خروج النساء الى الحرم وتكلم عن هذا لا يدري والاصل خلف المراه في بيتها لما معتزيعه الحرم وادى فرض ربي من عمره اكتب فله عليكم اذا يعني انت تعتبر بحال منين الان ولكم هم كما ترى جوابه جوابه اخ <تصفيق> ادعو الله ان يغفر نعم ما نقول ان تقول ان القول الاول اقوى لان فيها دله لانه القول اول دليل ذلك ادله مخصوص نعم القول عليه الصلاه والسلام هذه ثم ظهور الوسط اما القول تابع فيمكن ان يكون خطابا خاصا خطابا خاصا بالرجال وليس شيئا من النساء او في دليل الحديث الذي ذكرناه من خاطر المتقري تقصى لإخواتي أو المتحدة وإن خطر الخروج للجميع معنا معهم؟ إني فينا المثل عندنا اليهيدة إني تكرار خروج الإساء تجل خروج من الرجال معنا مما يعود على ودن الله بالمشقة وتذكرون مثلا في خساب الحدود هل على المرأة تجميل؟ يعني نعرف أن هذا الدلالة غير ما يقومين يبلغ بها ويغرى بايه غرى الغرى لان يبعد عن بلد العام فهل على المراه تغريب فمن اهل العلم من قال ليس على المراه تغريب لان لو امرنا بتغريب المراه جاء من مصر والذات الذنب بوجود ماذا مع ما المع معاقبنا من عاقب بارئا مظلوما لا جرم له في معصيتها به مرث ولا تدر وزرة وزرة أخرى فكذلك إذا إن قلنا بجواز ومسروعية خروج الجزاعة على وجه التكرار فهذا من تستجل مشقة تعود على من على رجال من الجنوى أن يخرج معنا ومن الرجال من لا يستطيع بسبب الجروح العملي والشغلاتي والحسبي والعلاقي بابك والنبي صلى الله عليه وسلم لي المحرم رضى من, من الذهاب فالمساله اذا هي قوليه من الباب سمعت امكن على رجل ها حصلت عن يومي مثلا يعني من عهود كلام هو انت في هل يجوز أن نحتج عليهم لهذا الخوف فنمنعه لاسباب تتعلق بإصرار الحرم وترث الحرم للرجال الذين يذهبون للحج او كذا هذه مثلا مصرطة من المملكه الآن هي على فتوى خمس سنين بالحج من حج خلي حج قبل جانب قبل خمس سنين بالأجل ماذا؟ أنه لا شك مهما أماكن المناسك هي في نهاية أماكن إيش محدودة لضد النزول ليش عدد محدود فيها؟ فنحن الآن لو قلنا لا يُباح للمرأة هذا فيه مصلحة من خضرة من ترك الحرم منه، ومن ترك أماكن المنازل لغيرهن من مما يحتاجوا ليش إلى ذلك؟ وهذا أيضا توجيه قوي جدا. واو هيه لحظة. تكلم عمر تكلم عمر رضي الله عنه وسلام وعمر الرحمن عصر بروض نعيم وكان في خلونه يعني لما تكلم حاضر عمر عظيم يعني بعيد كمان زين قولي يعني كم عمرك بره قولي والله والله سيدنا قائلة على إخلاصه فهناك في كثير من الاحتلال الشريعه تتالق المراه الرابعه نعم كان مغفره الذنوب هذا قد تتحقق في المراه بطرق اخرى بجنون المراه في بيتها ورعايتها لاحوال زوجها وابنائها هذا ايضا له اجر عظيم عند الله على وجل يعني مثل اجابه عن امير المبارك بالقاعده بالقاعدة لكأشفات الرجال. أنا أقول هذه القاعدة ليست على إطلاقتي وهو هي محجوجة للجاة المخرى محجوجة بماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لني في في الحج هذه ثم هي ظهور الخفر ثلاث تجمع لذلك للقاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ثم ظهور الخفر من نعم وهذا تنخذ أرداني الأول هذا من باب الاجتماعي مقابل الوحيد النبي صبر وقال لها يجب أن يضبون الوحيد أيضا منها الصحابه المؤثر الناس الجديد ما كان عمر يخرج المسوى ولا عثمان يخرج معه هنا ويخرجنا هنا إلا أن يكون ذلك أيضا لا من وفسات عليه من الله لا تقول هذا بالترهين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه ثم ظهور الدهور الصدر هو لمن منعهم الاقرار وانما ستظن ان تضرب خلافه الاولى طبيعي. يعني الاولى عدم التكرم لكن لو خرجت ما هناك فقد وقعت في اسم الولاح كما اقول لك يا هذا خلاف الاولى يعني ايه خلاف الاولى يعني لو ضمنينا النظر بعد كل شيء صواب فيه ولا لا ها منع طوعي لا لكن ما أقول هذا خلاف الايه فالاولى من تقديم الايه المرض ففرضوا هنا فيقال هذا من بعد خلاف الاولى فالاولى من ظهور القدر لكن هذا زائد المشروع وفيه أجر مطلوب قصدك ده ذلك أرجع إلى الحاجة وهم في مطارحه كثيره جدا من الاجر من الثواب من الطوافل كما أنت ما من طيب نجمع يعني لأهل المدهب الثالث وأهل المدهب الثالث أقول هو هذا ثم وهذا الدليل موجه بعد اما أما الأول خلط هو الخطوصية لنساء بيت النبوة لأنه وجه الحديث مباشره لم يوجه إلى أعمة النساء طيب هنا تؤثر عليه هل الاصل النساء بيت النبوة أنهن مسائنا نساء قبل آخر؟ هذا, هذا يختلف بكلّات الحالة يا خمّة معلّك بلّك العصر النساء بيت بايت هو في لا يجب دعالٍ أن يختلف هي معناها في, لكن في جاء موت طريقاً لّكّنّا كأبان عمّن المساء ما <تصفيق> في وجه ولّا نقول هناك وجه في حق لا بد أن نأتي على أن هذا المنع مصر المساء اللي أردان أه محمد وجه خصية أه شخص محمد الوجه خصية وهو فتن الذي الله بعد نبي الحجر أنه يعني لا ما يفتشل المحر عائشة ما لها أخي محمد بقر. أم ما لها هم حبيبا مالا الأخ نعاولا قل دبيان وأبو سبيان أبو ما قال من قطع المحرم في حقه مع محمد وخذوا رجل قائد والشبائل الخصوصية لطلبة الإن لابدت أن يكون لها من معنى معترر يعني الخصوصية يكون لها من لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام له خصوصيه الجواز في, في أكثر من اربعه ليه ليه النبي عليه الصلاه والسلام له قدره على العد صحيح أن يعد بين 45 وخمس 12 و وعشر و لكن انت ما يدينا ما عندك القدره على العد تستطيع تعد قد بها فوق ايه رقم يبقى الخصوصيه في هنا مبني على منها بكل عنده قدرة على هذا، على إشيال الإسهاء وقدرة على الجماع تبضغ قدرة أولئين رجباً فلما يخط فالخصوصية هم لها؟ إيه؟ لها معنى واضح خصوصية لها, لها معنى ولهن هنا قال لو ما لم تبقى لكم صاحب يعني ما تنموا بفتر فالأتالون من كما تلومون غيره. لأسجاب ستتعلق لماذا؟ بتخصي أبي بقر و لا مخصي أبي بقر بالإيمان وإلى أخيره يبقى الخصوصية من تريد تحذيري وأنا أدل محمد كان يا محمد فإذا الخصوصية فرضة العلم لا بد أن يكون لها معنى هل تخص إنسان بحكم الصواعي فلسلت بالعبسة خد نسوة النبي <تصفيق> هذه قال نعم من ياتي يكون لها بتحيشة المبيلة وضاعفها العذام هو هو عرض ها شرف في في ما شرف شرف قال من يكون لها بتحيشة المبيلة لها إذن الخصوصية هنا لها ليه معنى فنحن ترى وبرك من المنح النبي صلى في الله عليه وسلم من التكرار والتكرير الحج من الحمد معنى الله، وذلك في هذا المعنى محمد قال او الله عبدالله عبدالجان عشان أنت تفهم وغيرك يستجي فقط انا بخلب ان احنا نجيب الايه فقط منين هات تنظم لدروسنا جميلا وما نريد في الفهم لا طيب بكده شخص شخص ما بحكم شرعي لو الخصوصيه كلها ايه معنى معنى يعني مثلاً نقول في حاله خاصه دي طب ليه انه عنده قدره على الايه وعنده قدره على الدين لكن غيره ما عندوش ايه يبقى لما خصته خصته الوجود معنى ايه خاص بيه واضح فان عشان أخص نساء النبي واقول ان منع من النساء من تكرار الحج هو حكم خاص بنساء النبي لتقرير المعنى فهما تقالي ليس لهن محرم بعد الوفاة النبي لكي أستألتهم لا لهن مبار لهن محرم ما ليه محرم أم حبيبة لها حبيب لها أبوها سيدا حيث لها أبوها موضح سيدا مثلا ابنها إلى أخير سيدا طيب ملاح عندها حتى لو تنجب هنا هل استجد بسالة أخرى؟ وهي أخذ أنت المرأة في نفقة آمنة أو تبدأ كم آمنة وإن كنت مع محر. لكن ما عند يجب ما هو الجليل هو يمكنك معنا مع عثمان ومع عبد الرحمن فوتسيه اين وجه الحقي في حق بتاع اللي يشتهر بجلاله هذا صح خلينا اولا نرجع هذا الشكل من من قول الصحابه مع قول النبي الصحابه مع قول النبي صلى الله عليه على ان فهم عمر مؤيد بالوحي ثم فهم عمر معارض لا مش هويد فهم عمر هو فهي يقول طبهم معرف بسهم من وجه إليها هذا الأمر كزوجة وكمن كزين وهنا سؤال أنت وزه إليك أمر ففهمه على معنى تمام وغيرك تعرفات فهمه على معنى نقدم سهم من نقدم سهم سبحان الله ما أعرف بالأرض ما أعرف بالأرض صلى معنى كنجاة ساحة الكتاب <تصفيق> متاحه خاص فلا تخرج منها انا الان وجهت امرا للنصر ففهمه النصر على معناه يا نصر لا تفعل كذا وكذا تفهم بعد الشاشه على لا تخرج من بيتك وجدت في طلب العلم وكذا وعرفت قيمه على معنى لا بل شيء يقول لك من باب الندب والارشاد لكن لو خرجت العلم وجلت سماعه في مجلس إن عليه هنا نقدم فاهما لماذا؟ هو الذي وجه هو الذي صحيح؟ فهنا فهم عمر وفهم استيد صحيح؟ وفهم بعض المساكل تعارض مع فاهما من ها؟ جائنا ودوجة نقدم هذا ونحن أجيب الشكير أجيب الشكير لا يمكن حمل الأمر على الناد والإرشاد لأن في الامر حمله على ماذا؟ على المهد من قول عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم صاحنا أن السيدة السودة والسيدة زيند كانت كبيرتين في السنة ربما كانت أولى بحق إنسان الخروج واشتكرا ومعنى السيدة السودة كانت كبيرة مان قرم يكين الشفقة يكين كبير السن. مين قارب الشرط يكين شرط ومين قارب قال زيند السيدة كبيرة جواب أخر شكيف لا ألوش في النهاية داعي الجواب الأول دا برق الجبل، الجبل أخذ شفنا إذا تعارض فهم الصحابة يقدم سهم الأكثر منهم. الموجهة <تصفيق> الخطاب كانت سيد عائشة وكان السيد سودة السيدة زينة وبعض النسوة من اللي شفناه. الأكثر سهم عائشة وبعض النسوة وسهم خاصة وكان ومعه كهمل عمر وعثمان خاصة وأمر الحج يعني مطلع عليه الصحابة جميعا أو في الغالب. مش واضح. نعم. من هذا اللي صار على الصحاب؟ واضح. نعم. النبي عليه السلام كان لهم في خاطره وجوده. هذه ثم ثم اذعناه ظهوره. لا أقصد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أقصد أن هذا عليه إقرار من الصحاب. لأنهم يشهد م... يشهدوا نعم. النبي عليه وسلم كان صحاب على هاي على ضرب الإقرار. بعضنا هذا قدامه أن قال يكون هذا بحق من سائبة الظهور بالقرآن هينا صحيح. صحيح.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 وهذا اصل شرع خطاب الشارع لواحد من الامه هو خطاب لعموم يعني لما يقول يا علي لا تتبع النظر النظر هل هذا حكم خاص لعلي انما ليه وجه الامر لعلي لانه وجهها لعلي المستقيم الذي بدا تؤثر النظر في قلبه يبقى اولى ماذا ان هذا من الناس.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 اني فاهمت ان عائشه هل هو موافق للاصل ولا مخالف للاصل وفهم اولئك ان يسوع هل هو موافق للاصل ولا مخالف للاصل هو موافق لحقل الحرب للاصل قرار المراه في الريش ولابد من الاعتبار بالمشاكل فانت بشجره الرشوه ومنع ان خروجي يسوع فيه كلثى للرجال والازلام للذكاء لذلك أوه. لو كان تقصيرا فائد لكان تقصيرا فائد اللي من, من وقاق في الأدل المدري كيف نحصرون بالحلال للثواب دي في عجزية قصة بتاعه لعالم الغروج ونجمتها دورة القصة فأحرمنا من قال لها طالبهم عمره التمنين وليه اعطاه الشريعه الخطه عشان هي طالبه الاجر وقالت ياتي الناس بحج وايه وعمره واسد ايه وقاتل فلما طمعت في الاجر طلب لها عمره كده تنعيم واضح المثل المثل في مثل دي ده دي ما تتعذر علي عليه الا الله دي عمليه دي ولا لا احتج بهذا القول على النساء من غروب متاع على هذا يتكرر هذا كل عام نذمك على مفاتيح ايه شايفين من اصعب الطرق المرهقه واذابنا صبر كامل وجيد لكن ذلك وما ترتب على ذلك في مفات كتير بيصنعوا على ماذا تعود على الولد وعلى الجد منها ان هذا ينزل فيه اصحابها لماذا لمصلحه المعنى وفي ذلك ايضا من ماذا من المشقه ومنها المفاتيح التي تكون هناك حرم ومنه ومنها لكن يمكن ان نجيب عن مثل الخروج نسوس من المثلث لماذا في صحبه عثمان مع الرحمن بن عوف وفي الباب اما ان هذا من باب ماذا من في ذلك لما طلبنا خروج ومن باب اقرام الذي تمتلكه منا او ان هذا عباد فهم صحابه النصوص العامه او أو أن خبر الحاضر لم يبلغ من لم يبلغ عمر رضي الله عنه أو أن عمر تعلمه على أن نقول كل هذا. كل من خلاف الأول ممكن كذا أن يقول يعني يقول النساء يعني يقول أنها خرجت في حاجة حنوجهها صبر نجد في حجة إذا علشان كانت تعلم من النساء فإنكم من عمر أخرج هذه العلمة من أجل رفع الجاهل عمال عن المناز. المناز. في المنافق خطر تبع شكلنا ذات إيه؟ ذات علم وفهم فأخرج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تعليم من تعليم الناس تعليم المسلمين نعم يعني أنا نوجد المثال ثم الجملة ذُرَّة أنَّ مَرَأَةَ لا تَخْرُجُ يعني هذا الخروج إلَّا خروج الحج يعني لا كل خروج لا لا ما هو هذه إنما جازه الكلام يفهم السياق تجيه خاصة نقول هذه يعني هذه الحاجة ثم الجملة ذُرَّة الحصة يعني لا تخرجنا للحج مرة أخرى ولا يمكن قطع الكلام هذه يعني محمد عز وجل خرجنا للحج ولا تخرج لغيره ده لا تخرج انت صهرا وترحالا محرما ولا تخرج للسوق بالنسبه لحج فتنيا ده هو طبعا هذا استدلوا به فخد في واقع عثمان الله عنه لما في الحج لو كان يرى ان خروج الانثى يسرع التكرار لاخذها ما لا تثبت اصلا يا مصر فصرا من من هذا المرور كنت هل يطمئ على المسلم الأولى أو الأولى أو الأولى, الأولى هو هذا اللي هتقوله بقى إني من باب خلافي إيه؟ هالأولى ما رجلت لك أنا هذا هو وهذا هو الحرطي الشريف إنه لا حاض عليه في القروض مستكرا وأنا قلت هذا في الأول الكلام ولكن هذا خلافي إيه؟ عندي عنده إيه؟ هذا تخرج إلا لحديث ماذا؟ صحيح. الإسلام لأن هذا فيه جنح حسن ما بين الأدلة؟ ما بين الأدلة؟ صحيح؟ لنجيه نتو ولا نخرجه؟ لنجيه نتو خرج صارجه والخطاب جهة الجميع ولنجيه إذا أنت تفهم النص على إنه ماذا؟ على إنه من المالع وتخرج صحيح؟ على إنه من المالع وإيه؟ وتخرج وتخرج فتخرج خطر فيه مسألة مهمة إن كان قال الجنة دور القطرة في المقابل صريف في ماذا؟ في متابعة الحج وليه؟ بالعمر وطلب الثواب تصبح هناك مكافأة بنا ليه؟ هنا مسألة طلبة العلم الإخولية تابعة وثانية وذلك في المثالين الثانية إيه المثلة؟ عند تكافل الأجلة ماذا يفعل طالب العلم؟ عند تكافل إيه؟ الأزياد. الدليل ده والدليل المعارض قوي هنا تعال على طالب العلم ان ايه يجمع بين الايه بين الايه ما بين الايه جمع المقال يعني ليس تخرج واحد زي ده خرج والندوه لا من باب خلاف الأولى طيب مثل الخلاف الأولى والإبدا بالفعل خلاف الأولى الإسم والإيه والعقوبه أبدا زي رب العلمين قال له عفا الله العام الكريم على دين هو من النبي فعل خلاف الأولى ديه أطرى بذل ما كان للنبي أن يكون له أطرى حتى يكون بالإيه النبي هنا اخذ بإيه؟ بخلاف الاول الاولي, الأولى هو ان تقتل من اصلا لكن واخد الخلاف الاول فقبل السته ورد الى أن المثل هو في الخلاف الاول لان رب الالمين قال في الكتاب لي اكن فاما من نم بعده واما حتى تضع القدر إذا ربنا خيره واصل واضح ولكن هو اختار خلاف ايه الأول هو البدا، وإنما الأول في ذلك هو ماذا؟ أن يقضي، أن ماذا؟ زملت تغير ما بين امرين هذان الأمران جائزان مشروعان، ولكن أحدهما ماذا؟ أول منين؟ أنت فعرفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء في أول وقتين. هذا خلاف الإيه الأول لأن الأول خلاص عشان هذا تأخير لكن لماذا أخذ الخلاف الأول رحمة بمن ؟ من رحمة من الأم واضح إذا عند تعارض والتكافل أدلة يتعين الجمل ما أو السرج أو السواد ثلاث خلافات ثلاث معارضة المقارنة إيه تأخذ في قلب تأخذ زي ما احنا جمعنا هنا؟ جمعنا بين الجدل المانع والاجل المبيح قلنا والاصل المنع ولكن من فعل هذا خلاف الاولى ولا له ولا او الترجيح برجح دليل على ايه بتترجح الدليل هو انه اقوى او ترجحه المرجحات المعتبره تمام يعني ما هو اللي حابب يحتضر الاعتبار بحال الناس في الزمان والايه والمكان او التوقف توقف ليه على الكلمه البدائيه تتوقف يعني زي ما انتي سته فقيه كبير انا متوقف في هذه المسألة طب ليه متوقف ما انت قولا ليه ان ماذا؟ ما مازلتش يرجع الدليل عليك على تاني واضح قلت ولما فعلت الأذلة على شيء من التكاثر ما بين المنع والإباحة ينصر المنع فعل الصحابة الصاحب يا رسول الله علمنا والإباحة من فعل في عائله بقرار عمر و لم يقم بتدبير لدفع الضر الا لأن المنع هو الافضل لان هذا طريق قوي لجميع المسلم وأما الفروض هو خلاف الأولى أو استقرار هو خلاف الأولى من غير تأحيين ولا إبطالها ولا تأديا. للوقوف عمومات النسخ لهذا القول ولهذا يندفع التعارض بين ولن تساله والله تعالى الموفق بالسؤال طيب احنا الان انتهينا من مسالتين من المسائل الحديثه تحت هذا الحديث وبقيت معنا خمس ماذا متاعها فان شاء الله تعالى حديثنا يتم في الاسبوع المهمل لإذن ذلك وفق مجيء على بعض أسئلتهم جريعا الله هل يجب أن تحدث المخطوطة خطيبة في الانترنت مع وجود محرم الجانبية فهل عليها ما يلينا مع العلم المكافر وهل يجب أن دون المخطوطة لأمور عاطفية اذا حدث هذا ليس على وجه الترتيب والمواعده والاتفاق هذا، بمعنى أنه حدثها كما في شيء يتعلق بماذا يتعلق بحاله الزواج كما لو حدثتها لان الآن عندي شقه في, في مكان كذا وعندي شقه في مكان كذا فما رايك لأنه فبعض المرأة يضع يوثي بهذا فلو حدثها من هذا البعض كما لو هاتثها يوم العيد مثلاً يهديها في الريض أو في أيام أي رمضان ونحن ذلك فهذا مما لا أردت فيه لكن أن يكون ذلك عادة اسبوعيه يقدمها وأنه يكجب فهذا ما لا أجد له بريداً على تشعر الله لا بأس عن طريق التنفيح الصناعي لا بأس طريق الصناعي على أن تكون البويضة من الرجل والبويضة من المرأة المتابعة من الرجل من الرجل. ولا من الرجل. أرى ان تصوم بالتاسعه والعاشره لأن هذه الحاله مخصوص. ولو كنت تصوم يوما ويوم فالصيام يوم ويوم لا يتعارض مع الحاله ليك الخاص. فتصوم صيام اليوم واليوم للخصوصيه خاصه ان الاجل الذي في الصوم هو اجر اليك اجر عظيم لا يطلب يعني رجل وافق عنده يوم القطر غزه ويقول له صوم يوم ويوم لا نقول صوم مع هذه حاله فلا تبنى الله يعني. لا يدود المسلم أن يكون له يعني صحب على الصلاة على غير المسلم ولكن على شعور منها أن لا غير المسلم دينه أنه يأخذ الدين تذهب معه لا والنظيم عليه الصلاة والسلام كانت اليهوديات تأتي بيته هو حق المستبع الشبيح الحاجة والطبخة والطعام وكان هو صلى الله عليه وسلم نزع من بيت اليهود والله تعالى قال لا ينهىكم الله ولذين لم يقاتلكم في الدين ولم وقدركم من دياركم أن تضغروا وتبسكوا إليه ولكن على شرط أنا أخذ من ديني وعلى شرط أن تكون لتانية في هذه الصحبة من دعوة مجموعة إلى الإسلام ومنهار بشكل كثير للمسلمين. خروج خروض التدعيشة في معركة الجمل لم تقوم بالجهاد لأن الرواية لعل الله يسلكه بقي مثل هذا سئتين من المسلمين فكان خروض ورعية الإسلام بارك. الورقه جاءت في اسئله كثيره جدا حاول أن يجيب على بعض الدليل عنه على الحباب فاهل العلم قاسوا عليه ما كان مثله من الحشرات كالنحل ونحو ذلك فالدليل هو الشباب. الحامل إذا نزل عليها دم وهو لا يتميز فالأصل انه يلتئم دم الحدث لان الاصل في الحامل انها, إيه؟ أنها لا تحمله اذا نوى شخص النزول يقف الحدث والتمرد ايضا هل هذه النيه صحيحه نعم صحيح هل الخمار الصحيح ايضا طالبا صحيح بنزول القلب على عليه يعني يفعل هذا طلبا للوقت لا. لا إذا بلد الشق وصل الماء الى هذا الجبل يجمن هذا ليس بقلة. لا مشروعية الماء على الجبيرة على الجبل. ما هي عينك؟ سامم الصهاره ما صحب يعني؟ ليس عليه اليد. لا في الله على تلبسة خمار نفسه كتفيها كالإددال لجزء من الخط غطاء رأس كالإشارة مثلا على شرط أنه يكون يغطي فرحة الصدر وليلرز على الجنوهن ولا يكون شفاة ليقصد ما تحته إذا صلت النسوة على في ليس هناك دليل على تسويب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإنما روايات لا ومصدع على نفسه صلى الله عليه وسلم كل من يروى في يتين لا يلقي هو ضريف مثلك استعمال المتاع في العمل في المخابرات فيه اهبار لكرامتهم لا باس عليك ان ادرك بعد ان على شرط ان لا يزيد الامر عن كنت بقال لانني وراء الشغله معي نافيها كي تعرف احدنا انه بار من والديه برضو والديه علمك إما ان ذلك للصديق قومي ما لا صحيح أقولنا انه يرى هذا الضغط في الوجه والبين يعرفون أنه لا يفعل إلا ما يجلب لهنا السرور والفرح وما يرضيهما والله مستعان يقول هذه رؤيه في أهداية لك والصلاح المشي في ممر أمامك على السنه بالنصوص الخير بالإنقاذ كالمنواح كما قيل وطريق الخير كتابه خيار وأما